وإذا طلقتم النساء فبلغن أدلهن فأمسكوهن بمعروف أو سبحوهن بمعروف وإذا طلقتم النساء أبلغن أدلهن, أدلهن فأمسكوهن بمعروف تَدْرِئُهُ الَّذِي مَعَهُ وَلَا تُمْسِكُهُ ضِرَارًا تَعْتَدُو وَلَا تُمْسِكُهُ ضِرَارًا تَعْتَدُو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ولا تتخذوا آيات الله هدوا ولا تتخذوا آيات الله هدوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعبكم من الحساب والحكمة عبكم بك واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليه واتقوا